kon ba um. Hvala. <todic> that Oh! <laughs> ان كان ربنا نجم الا بد لشمول ولا تنتعد الرسول خالقُ السَّمَاءِ قَانَ السَّلَامُ بِأَنَّ dan One me un tout bou y me